الخلو من هجوم الدار حتى لحظة السجود جاوز الحدود في سبيل الحق صبر الطائد و الوحود قاتل الجحود فمن المنحو صبرين ابو العنذال يا علي وعليه يصلي الجلال يا علي هو وعليه يصلي الجلال يا علي عليك ودمعنا عليك ابكي مصر الامير سيد الضمير ثمين المحراب فاض الدم للقدي حان القسيم واستجانا في علي كافل الفطير جابر الكسير وعلي الفجر سلام السعيل صرخة في سماء الكون دوالي نحن ضعنا يا تماك نادى صرخة في سماء الكون دوالي نحن ضعنا يا تماك نادى تعفونا <تفنا> علی ودامونا علی تعفونا علی اعدمونا علی تعفونا علی اعدمونا علی سوقدونا علی زال غائر عميق اتيش انت عدل ضاع منا منهج وسيق كله بري فدام الاحرار مسفوحون على الطريق هكذا اوري انه الطغيان يخشى وان بكى زعيم وبلا كجنا ملاذ وهادي كل ما جار فينا الاعدي لك جنا ملاذ وهادي كل ما جار فينا عليه ودمنا عليه